أو تقول لو أن الله هداني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروه أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين. بلق قد جاءت كآيات فكذبت بها بلق قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبرت وقُتلت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا لنفازتهم لا يمسه سوء لا يمسه سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحدثن عملك لئن أشركت ليحدثن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا وقبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميله سبحانه وتعالى عما يشركون